مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرِزُوا مِنْهُمْ إِنَّ كَأَنَّ يَتَطَائِفَةً مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ بِنَتَطَائِفَةً مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يَبِيتُ فَأَعْرِضْ عنهم وتوكل على الله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 فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللهُ أَن يُكَفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا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 وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حكيبا